واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون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 لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته لرايته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله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 الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده